بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول إمام الحافظ أبو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه في باب صفة الجنة جعلنا الله من أهلها الحديث العاشر قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثني عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة قال سعيد أو فيها سوق قال نعم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 قال فنأتي سوقا قد, حف قد حفت به الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب قال فيجعل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيه شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم, بعضهم بعضا قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة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 وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه فنقول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل ويحقنا أن ننقلب بمثل من قلبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم مبارك على عبد الرسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث الطويل من الأحاديث التي أوردها من ماجر رحمه الله في باب صفه الجنة وقد نرى في الدرس الماضي عدد من تلك الأحاديث في هذا الباب وهذا الحديث فيه أن أهل الجنة يلتقون يوم الجمعة أو في مقدار يوم الجمعة في سوق الجنة الذي يلتقون فيه ويجدون فيه ما لم يسمعوا به ولم يروه ولم يخطر لهم على بال وكل يأخذ منه ما يشتهي وما يريد ليس فيه بيع ولا شراء كما يحصل في أسواق الدنيا وإنما فيه الخير وفيه البركة وفيه أن كل ما أراد شيئا أخذه من ذلك السوق الذي يلتق فيه يلتقي فيه أهل الجنة بعضهم ببعض وعندما ذكر الحديث ذكر السوق جاء في صحيح مسلم في بعض الحديث وأن أهل الجنة يلتقون في يوم الجمعة في سوق الجنة فهو شاهد لما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أول حديث عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة فقال له أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة قال سعيد أو فيها سوق قال نعم سعيد المسيب مسيب أحد فقهاء التابعين في المدينة السبعة لقي أبو هريرة عنه وسأل ودع أبو هريرة بهذه الدعوة فقال يا رسول الله يجمع بيني وبينك في سوق الجنة يجمع بيني وبينك في سوق الجنة عند ذلك سأل سعيد هذا الحديث عن هذا عن هذا عن هذه السوق وهل الجنة في سوق أخبره وسؤال أبي هرير رضي الله عنه بهذا السؤال الذي قاله ل لسعيد المسيب أراد به أن يلفت نظره إلى ما جاءت بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه دعا بهذه الدعوة حتى يلفت نظره إليها فيسأله هذا السؤال وقد سأله فأجابه فقال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم أهل الجنة إذا دخل جنة ينزلونها بفضل أعمالهم يعني بأعمال أعمالهم يتفاوتون في الدرجات بحسب الفضل الذي حصل لهم في الدنيا لأن الأعمال الصالحة حسبهم في دخول الجنة والناس تفاوتون في الأعمال فهم تفاوتونا في الدرجات فهم تفاوتونا في الدرجات وكل ذلك بفضل الله عز وجل لأن الله تعالى هو الذي تفضل بالعمل الصالح ووفق له ثم ووفق للثواب عليه وللأجر العظيم الذي يجازي به من عمل تلك العمال فيرجع الفضل في في حصول العمل أولا وفي حصول الثواب آخرا إلى فضل الله عز وجل وإحسانه وجوده وكرمه وتفضله على عباده والله عز وجل قدر السبب وقدر المسبب قدر السبب الذي هو العمل الصالح وقدر المسبب الذي هو الثواب عن العمل الصالح وكل ذلك يرجع إلى فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه وجوده سبحانه وتعالى فهم يدخلون الجنة ويتفاوتون فيها بالدرجات بفضل الأعمال ف. درجات متفاوتة وهم يتفاوتون في تلك الدرجات على حسب تفاوتهم في الأعمال والكل في ذلك يرجع إلى فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه سبحانه وتعالى فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا لأن لأن يوم الجمعة يوم القيامة لأن الدار الجنة ليس فيها ليلا ولا نهار ليس فيها شمس ليس فيها شمس ويعني وقمر وليل يأتي ونهار وإنما كله ضياء ضياء ونور في الجنة والناس يأتون في مقدار يوم الجمعة يعني مقدار هذا الزمان الذي كان يحصلهم في الدنيا بعد ما يقابل. ما يساوي ستة أيام يأتي ما يقابل اليوم السادس السابع اليوم الجمعة يبثنعون قال في مقدار يوم الجمعة يعني بالنسبة لأن لأن الأيام في الدنيا تعرف طلوع الشمس غروبها والجنة لس بها شمس ولس بها طلوع وغروب وإنما هي نور وإضاءة من غير أن يكون هناك شمس وقمر فإذا بمقدار يعني مقدار يوم الجمعة، مقدار يوم الجمعة يلتقون فيها في تلك السوق نعم. ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة. الله عز وجل يبدوا لهم ويظهروا لهم ويريهم نفسه، فيرون الله عز وجل، وهم في رياض الجنة يرون الله عز وجل، و. رؤيته أكمل نعيم وأجل نعيم ولهذا هي الزيادة التي قال الله عز وجل للذين أحسن حسن وزيادة لأن الحسن ذو الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى نعم فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة فتوضع لهم منابر يعني من هذه الأنواع الستة يعني من من النور ومن الزبارجد ومن الذهب ومن الفضة ويجلسون على هذه المنابر وعلى هذه الكراسي على حسب أعمالهم وعلى حسب ما قدموه من أعمال صالحة يجلسون على هذه المنابر وعلى هذه الكراسي التي في الجنة عند الله عز وجل ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور ويجلس ويجلس أدناهم وما فيهم دني لما قال أدناهم أتى بعبارة فيها الاحتراز من أن يكون يفهم من ذلك أن فيهم دني فقلس بهم دني ولكن ولكنه أدنى بالنسبة لمن أعلم لأنهم متفاوتون في الدرجات ومتفاوتون في المنازل لكن هؤلاء الذين هم في الدرجة التي هم دون غيرهم يرون أنه ليس هناك أحد أكمل منهم وليس هناك أكمل منهم لأن الذين فيه نعيم عظيم نعيم عظيم يرون أن أنه ليس مثله نعيم وإن كان غيرهم ممن له أعلى منهم درجة يكون في في نعيم أتم وفي نعيم أكمل إلا أن هؤلاء الذين هم في هذه الدرجة يرون أنه ليس هناك نعيم أكمل مما هم فيه من النعيم. راضون بما حصلوه في الجنة من هذا النعيم، وإن كان غيرهم أعلى منهم، فإنهم يرون أنهم في نعمة ليس مثلها نعمة ولا يساويها نعمة. نعم. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله: هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا قال كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل ثم سأل أبو هرير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن, أن هل يرون ربهم فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم يرونه وأن رؤيتهم محطقة له سبحانه وتعالى وأنهم كما أنهم يرون القمر ليلة البدر ويرون الشمس ويعني لا يتمارون في رؤيته ولا يعني يحصل بينهم التزاحم من أجل أن يروه فإن كل يراه سبحانه وتعالى دون أن يتضاموا ودون أن يتزاحموا ودون أن ينتزج بعضهم ببعض كل يرى ربه سبحانه وتعالى كما أن الناس يرون القمر في السماء ويرون الشمس في السماء فإنهم من غير أن يحصل بينهم تضام وتزاحم وكذلك يرون الله عز وجل كذلك والتشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي هو تشبيه لتحقق الرؤية وأنها حاصلة وأنها موجودة لأن الله عز وجل يشبه الشمس أو القمر أو أن القمر والشمس يشبهان الله الله عز وجل ليس كمثلي شيء وهو وسمع البصير صفاته تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بهم ولا تشبه صفات الخالق المخلوق ولا صفات المخلوق الخالق سبحانه وتعالى نعم ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضره يعني حاضره يعني كلمه يعني من غير واسطة مثل ما جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يعني فإن يتكلم معه بدون واسطة وبدون وإنما يكون ب من الكلام من الله عز وجل له من غير واسطة ليس هناك ترجمان وليس هناك واسطة بين الله عز وجل والمخلوقين الذين يكلمهم بل يكلمهم من غير واسطة نعم حتى إنه يقول للرجل منكم ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا يذكره بعض غدراته في الدنيا فيقول يا ربي أفلم تغفر لي فيقول بلى فبساعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه ثم إنه يذكر له بعض غدراته عندما يخاطب ويكلم الإنسان أو العبد من عباد الله عز وجل في الجنة فيذكر له شيئا مما حصل من في الدنيا وذلك لي ليزداد فرحا وسرورا بأن الذي حصل منه وقد أساء فيه أن الله غفر له وتجاوز وأنه وصل إلى هذه الدرجة وإلى هذه المنزلة بفضل الله عز وجل وكرمه وجوده وإحسانه فيذكر يعني شيء مما حصل في الدنيا فيقول ألم تغفر لي يعني الآن في الجنة وقد وصلت إلى الجنة وقد غفرت لي فيقول بلى وإنما وصلت إلى ذلك بسعة رحمتي وبفضلي وإحساني وجودي وكرمي أي أنه وصل إلى هذا المكان وصل إلى هذه الجنة بعد أن تجاوز الله عن سيئاته وغفر له ذنوبه وتفضل عليه بهذه الكرامة وبهذه النعمة وبهذه الـ الـ الـ بهذا النعيم الذي حصله في الجنة بفضله وسعة رحمته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ثم يقول قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم يعني يأخذون يأخذون ما اشتهوا مما في هذه السوق يعني التي ليس فيها بيع وشراء وإنما فيها ما أنعم الله به وما تفضل به كل يأخذ حاجته وكل يأخذ ما يريد بمن غير من غير بيع وشراء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 قال فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم إنهم إذا التقوا في هذا السوق وكانوا متفاوتين في الدرجات يرى الذين هم في درجة عالية أن من كان دونهم على هيئة أقل مما هم فيه ف ففي وقت يسير يتغير الحال ويتبدل الأمر الذي كان عليه ذلك الذي في درجة الدنيا والذي أقل فيكون على على على لباس أحسن وعلى هيئة أكمل وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن في تلك الدار وإنما يكون الحبور ويكون السرور ويكون نعيم المقيم نعم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 خلي تعليقا والتلميذي ابن ماجه نعم عن عبد الرحمن بن عمرين الأوزاعي وهو ثقة أخرجي أصحاب كتب عن حسان بن عطية وهو ثقة أخرجي له أصحاب الكتب عن سعيد بن المسيب سعيد المسيب الثقة أخرجي أصحاب الكتب عن أبو هريرة عبد الرحمن بن صحر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكار الصحابة الحديثة وهذا الاسناد رجاله ثقات ومنهم من هو صدوق وحديثه يكون حسنا وهذا الحديث استناده حسن وفيه اثنان كل منهما صدوق ليكون حديثهم حسنا وباقي الرجال ثقات ولبعضه شواهد كما ذكرت في صحيح مسلم ذكر سوق الجنة وأن الجمعة أن الجنة يسوق في, في سوق الجنة يوم الجمعة ويلتقي بعضهم ببعض وكذلك ايضا ل ل لبعضه شواهد في الحديث الأخرى، فالحديث هو من قبيل الحسن. نعم. إذن تضعيف الشيخ لأي وجه؟ يعني فيه نظر. كل من كل من أجل الأول اللي ح... آ... آ... بن حميين بالعشير. هذا وهذا الذي قبله اللي هشام بن عمار هشام بن عامر. ولكن حديث كثيرات جاءت عن هشام بن عامر آ... صححت وأخذ بها العلماء. Kata, "Hadda'ana Hisham bin Khalid bin Al Azraq, Abu Marwan al Dimashqi. Kata, "Hadda'ana Khalid bin Yazid bin Abi Malik, an Abi, an Khalid bin Ma'adan, an Abi Umarat, radhiyallahu anhu, anhu kata, "Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maa min ahdin yudziluhu Allah al Jannah, illa zawajuhu Allah alazza wa Jal, thintain wa sab'een zawjah, thintain min al Hur al Ginn, wa ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهيد وله ذكر لا ينثني فما ذكر هذا الحديث عن نبي أمامه رضي الله تعالى عنه وهو أن ما من أحد من أهل جنة إلا يزوج بـ 72 زوجة اثنتين من الدنيا اثنتين من الحور العين والسبعون مما ورثه من يعني المسلم من يعني من من من من كان يعني مآله إلى النار وحصل صرت زوجاتهم المسلمات للمسلمين في الجنة والحديث حديث ضعيف لأن فيه رجل ضعيف لا يحتج به وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هشاب بن خالد الأزرق أبو مروان الدمشقي صدوق لأبو داود بن ماجه عن أبي مروان عن خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو ضعيف أخرج أخرج أخرج عن أبي وهو صدوق رب موهم أخرج لأبو داود والنساء بن ماجه عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي أمامة سدي بن عجلال الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب قال قال هشام بن خالد من ميراثه من أهل النار يعني رجالا دخلوا النار فورث أهل الجنة نساءهم كما ورثت امرأة فرعون يعني هذا تمثيل لكن الحديث كما عرفناه هو غير صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهي كما ذكر هذا الحديث أن المؤمن في الجنة إذا اشتهى الولد كان حمله ووضعه في ساعة واحدة يعني كما يشتهي فبعض أهل العلم قال إن هذا الحديث يدل على أنه إذا اشتهى أن المؤمن يستهي في الجنة الولد فيكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة يعني أنه يظهر على هيئته كاملا مثل ما خلق آدم فإنه خلق كاملا على طوله وعلى هيئته التي خلقه الله عليها وكذلك يكون الولد في الجنة ليس مثل الولد في الدنيا الذي يكون حملا ثم يكون فطيا رضيعا ثم فطيا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يبلغ ثم يكون رجلا وإنما يعني يظهر سويا على هيئته الكاملة في ساعة واحدة ويكون كما خلق آدم فإنه خلق بهذه الهيئة التي خلق عليها لم يكن انتقل من من من حال إلى حال من صغر إلى كبار وإنما خلقه الله عز وجل الهيئة فكذلك الولد يكون في الجنة فبعض يعلم قال إن هذا الحديث يدل على أنه إذا اجتهى يحصل الولد بالفعل، ومنهم من قال أن هذا لو اجتهى فإنه يحصل له ذلك ولكن لا يشتهي والحديث يدل على أنه إذا حصل إذا اجتهى فإنه يحصل له ذلك إذا اجتهى وإذا اجتهى فإنه يحصل له ذلك نعم قال حدثنا محمد بن بشار ثقه من اصحاب الكتب والشيخ الاصحاب الكتب عن معاذ بن هشام وهو صديق ثقه من اصحاب الكتب عن ابي هشام ده سوى ثقه من اصحاب الكتب عن عامر الاحول وهو صدوق يخطئ خرج الخرج القراء ومسوم اصحاب السنن عن ابي الصديق الناجي وهو ثقه من اصحاب الكتب عن ابي سعيد ابي شعيخ خضري سعيد بن مالك بن اسيان الله عنه أحد سبعة مكتفين عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا جنير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا للجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقال له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة فيقول الله سبحانه اذهب فادخل الجنة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 فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلا ثم ذكر هذا الحديث الدال على عظيم نعيم الجنة وعلى مدى ما فيها من النعيم وأنه لا يوصف وأن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر أهل الجنة دخولا فيها وآخر أهل النهار خروجا منها فيحبو فيقال له ادخل فيقول في انها ملءة فيكرر ذلك انه ربه وفي كل مرة يقول انها ملءة ثم يقول ادخل الجنة فان لك يعني مثل الدنيا وعشرة امثالها لك مثل الدنيا يعني عشرة مرات لك مثل الدنيا لك, لك مثل الدنيا وعشرة امثالها لك مثل الدنيا وعشرة امثالها يعني هذا النعيم الذي يشاهده الناس في الدنيا والخيرات التي فيها من نعم الله عز وجل أدنى أهل الجنة وأقل أهل الجنة منزله له عشرة مثل الدنيا وهذا يدلنا على حقارة الدنيا وتفاهتها وأنها ليست بشيء أمام ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم وأن فضل الله عز وجل في الجنة لا يوصف وأن ما في الدنيا من خير وما فيها من نعيم ولو ضعف أضعف مضعفة فإنه لا يساوي ما يكون فيه هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا فيها والذي حصل له هذا النعيم الذي يعني يساوي أو خير من عشرة أمثال ما يحصل له في الدنيا شكرا العديد إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر الحريق. قال أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك قال فلقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزله هذا أدنى أهل الجنة منزله يعني هذا أقلهم منزلة مع أنه بهذا الوصف الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فالأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن عن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو نعيم مقيم نعيم عظيم لا يتخيله يعني لا تتخيله العقول ولم تره الأعين ولم تسمع به الآذان وإنما هو شيء ندخله الله عز وجل لمن يعمل الأعمال الصالحة في هذه الدار حتى يحصل الجزاء والثواب على ذلك في الجنة دار النعيم المقيم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة هو ثقة أخرى أصحاب كتب الترميذي وإلا النسائي في في عمل يوم الليله عن جرير جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن منصور عن بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن إبراهيم إبراهيم بن بن بن بن قيس النقي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبيد الله بن عمرو السلماني ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود الهودي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب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 أن من اسأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدفع الجنة وإذا استجار من النار ثلاثا قالت النار اللهم ما من النار وهذا يدل على فضل سؤال سؤال الجنة والسلامة من النار وأن الإنسان يعني يكثر من أن يسأل الله الجنة وأن يعوذ به من النار وأن يستجير به من النار ل ليحصل يعني هذا الذي أراده وهذا الذي سأله فإن الجنة تسأل الرب أن يدخله الجنة إذا سأل ذلك وكرر والنار تسأل الله عز وجل أن يجيره من النار إذا سأل ذلك وكرر السؤال فهذا يدل على فضل الدعاء بهذا الدعاء الذي هو سؤال الجنة والسلامة من النار و ومن أجمع ما يكون في ذلك الدعاء الذي جاء في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإن من حصلت له حسنة الدنيا وحصلت له حسنة الآخرة في الجنة وسلم من النار فإنه حصل الأعظم جزاء وخير جزاء وثواب عند الله عز وجل قال حدثنا هناذ بن السري أبو السري ثقة أخرج أبو في خلق يفاعل إباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص. سلمة بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق. عمرو بن عبد الله الأحمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بريد بن أبي مريم. وهو ثقة أخرج له. قال المفرد وأصحاب السنن نعم. عن أناس بن مالك. أخذ الله عن خادم رسول الله صلى الله وسلم واحد سبع مكتيرين من حديثه.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 أولئك هم الورثون. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة ما منكم من أحد له منزل في الجنة منزل في النار فإذا دخل الكافر النار يعني ورث أحد منزله في الجنة ورث أحد منزله في الجنة وقد سبق المرة بين الحديث أن الإنسان هو في قبره يفتح له باب إلى الجنة إذا كان موفقا فتح له باب إلى النار فرأاه يحتم بعضها بعضا ثم فُتح له باب إلى الجنة، فرأى ما فيها من النعيم، فيقال انظر إلى المكان الذي كان لك في النار لو أنك كنت على غير الجادة وعلى غير الهدى، أبدلك الله عز وجل منه هذا المكان الذي في الجنة، فيزداد فرحا وشرورا لأنه شاهد ما ما, ما في النار من, من من من الشدة ومن كونها يحطم بعضها بعضا، ثم بعد ذلك. نجاه الله عز وجل منها وأدخل في الجنة فيزداد فرحا وسرورا وبخلاف ذلك الكافر الذي يفتح له باب الجنة ويقال انظر إلى مكانك لو أنك أسلمت أو لو أنك كنت على حق وهدى ويفتح له باب النار ويقال هذا مكانك فيزداد يزداد حزنا ويزداد بؤسا لأنه رأى النعيم المقيم الذي حرم منه ورأى العذاب الجحيم الذي ينتظره فيفتح لهذا باب إلى جنة فيأتيه من روحها ونعيمها وبقبره ويفتح لهذا باب إلى النار فيأتيه من روحها من عذابها وحرها وسمومها ويزداد المسلم والمؤمن فرحا وسرورا لأن الله نجاه من هذا هذه النار التي شاهدها وهذا يزداد حزنا وتأثرا وتألما لأنه رأى الخير الكثير الذي حرم منه وحيل بينه وبينه وهو نعيم الجنة فذلك قال الله عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسة هم فيها خالدون وبهذا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سينان أحمد بن سينان صدوق أخرج له فقة فقة أخرج له بخاري مسلم بداود النسيف مسندي مالك بن ماجة آه. عن أبي معاوية محمد بن خازم فقه أخرجي أصحاب كتب عن الأعمش سلمان المهران فقه أخرجي أصحاب كتب عن أبي صالح لأكوان السمان فقه أخرجي أصحاب كتب عن أبي هو أبو خلايره عبد الرحمن بن صحاب الدوسي رضي الله عنه أكثر صحابة حديثة وبهذا الحديث الذي هو آخر سنن ابن ماجه ننتهي من تدريس هذا الكتاب العظيم الذي هو السنة لبناجة وبإتمام تدريسه أي كتاب ناجة نكون بذلك أتمنا الدراسة الكتب الستة التي هي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنة النساء وسنة بيداود سنة النساء وجامع الترمذي وبناجة التي هي الكتب الحديثة المشهورة كتب المشهورة عند هذه السنة الكتب الستة نكون بذلك انتهينا منها والحمد لله الذي بنعمته فبيعTechين والصالحات ونحمده سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم لك حمد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى الإبراهيم لك حمد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم ارضا عن الصحابة الكرام ربنا ربنا وفر لنا وخلنا والإخوانين سبقونا بالإيمان والذين جعل في قلوبنا أغل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إننا نسألك أن توفقنا لما في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة اللهم إن نسألك أن توفقنا لما في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة اللهم إننا نسألك العلم النافع اللهم إن نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم وفقنا للعمل الصالح وفقنا للعلم النافع الذي نتفقه في ديننا ونعبد ربنا على هدى وبصيرة إن سميع مجيب اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أتي نفوسنا تقواها وذكرها أن تخرم زكاها أن وليها ومولاها اللهم أصلح للنيات وذريات اللهم اللهم أصلح للنيات وذريات اللهم أصلح الشباب والشابات اللهم أهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور ووفقهم لما فيه سعاد الدنيا وسعادة الآخرة اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا ولات أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى اللهم ووفق لي أمرنا قالم الحرمين إلى ما فيه رضاك اللهم اجعل اللهم وفقه لهذا، واجعل عمله في رضاك اللهم وفقه بما فيه الخير والفلاح والصلاح لهذه البلاد، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق جميع أولاد المسلمين إلى ما تحبوا وترضى، اللهم وأزق أولات أمورنا البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأصرف عنهم بطانات السوء. التي تضر ولا تنفع إنك, إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غير قل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وهناك بعض الفوائد انتقاه الأخ عبد الرحمن العميسان أحد الدارسين في هذه الحلقة من ما يتعلق بمنهج ابن ماجه في سننه نستمع إلى هذه الفوائد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين وصحابته الغر الميامين وآل بيته الطيبين وبعد. فهذه بعض ما استطعت أن أخطه من فوائد شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله وسدده على سنن ابن ماجه الذي ابتدأ شرحه يوم الاثنين الموافق للعاشر من شهر شوال لعام 1428 وانتهى منه يوم السبت الموافق للخامس عشر من جماد الآخرة لعام 1431 ويكون بهذا قد انتهى شيخنا من شرح الكتب الستة في المسجد النبوي الشريف اللهم بارك له في علمه وعمله وماله وأهل بيته واجعله مباركا أينما كان ومتعنا, ومتعنا به وهذا شروع في هذه الفوائد فهي كما يلي واحد ابن ماجه هو محمد بن يزيد الربعي مولاهم الحافظ الكبير الحجة المفسر أبو عبد الله ابن ماجه القزويني ولد سنة تسع ومائتين في قزوين صنف السنن والتاريخ والتفسير قال القاضي أبو يعلى الخليلي كان أبوه يعرف بابن ماجه وولاؤه لربيعة مات في رمضان لثمان بقين منه سنة ثلاث وسبعين ومائتين اثنين جعل ابن ماجه سادس الكتب الخمسة لكثرة زوائده على باقي الكتب الخمسة التي بلغت 1500 حديث تقريبا وفيها الحسن والضعيف وأكثرها الحسن ثلاثة هذا الكتب الستة حمس المتفقون على عدها في الكتب الستة وأما سادس ففيه خلاف بينها العلم منهم جعل السادس بن ماجه وهذا هو الذي اشتهر عند العلماء وألفت المؤلفات يعني بناء على أنه سادس فيما يتعلق بالرجال وفيما يتعلق بالأطراف وذلك لكثرة زوائده عن الكتب الخامسة لأن فيها حديث كثيرة زائدة ويتبلغ يعني تبلغ تقريبا يعني أكثر من 1400 أكثر من 1400 فيها الصحيح والضعيف والحسن وأكثرها أو تقريبا ثلثاها هي من قبيل الصحيح والحسن وثلثها تقريبا هو الضعيف فلكثرت زوائده بعضه العلمج على هو السادس وبعضها العلمج على السادس الموطأ لأنه هو أعلى ولأن صاحبه متقدم وفجعل السادس هو الموطأ وبعضه العلمج على السادس سنن الدارمي أو مسنن الدارمي السادس يعني سنن الدارمي لقالوا لماذا فيه من كثرت الآثار ولما فيه من العلو في الاسناد ولكن الذي اشتهر كما قلت هو ابن ماجه لكاسة زوائده ترتيب ابن ماجة لكتابه غريب جدا وبخاصة لأركان الإسلام فقد قدم الصوم على الزكاة وفصل بين أركان الإسلام الأربعة وبين الحج بكتاب النكاح والطلاق والكفارات والتجارات والأحكام والهبات والصدقات والرهون والشفعة والحدود والديات والوصايا والفرائض والجهاد ثم جاء بالمناسك. بالمجهر رحمه الله ترتيب غريب لأن أركان الإسلام الخمسة المعروف المشهور عند العلماء أنه تقدم الصلاة وقبلها من الطهارة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. هذا هو المشهور. وبعض أهل العلم هو البخاري قدم ال قدم الحج على الصيام لأنه ذكر حديث ابن عمر في الأول الذي بالرواية التي قدم فيها الحج على الصيام ورتب الكتب على هذا على عتاق ذلك الحديث. بنى سعى من خمسة إلى رسول الله وقام الصلاة واجتاز الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان. فاتى بالحج قبل الصيام لأنه ذكر هذه الرواية. ومن المعلوم أن حديث ابن عمر جاء عنه تقديم الصوم على الحج وهو تقديم الحج على الصوم ف يعني فيكون يعني في يعني في ذلك رواية بالمعنى يعني بعض الروايات إنما رواية بالمعنى والمشهور هو تقديم الحج تقديم الصيام على الحج لأن الصوم يجب في كل سنة مرة يعني شهرًا في في سنة وأما الحج لا, لا يجب في العمر إلا مرة واحدة يجب في العمر إلا مرة واحدة، فو وأيضا هو الموافق لحديث جبريل أتمنى بالله ما وم... أنت شهد الله أن محمد صلى الله عليه وسلم صلواته وزيكاه وصوم رمضان البيت إن استطعت إليه سبيلا نعم، وأما ال... ال... العلماء الآخرون فمنهم من قد فمنهم من قدم أيضا تقديم يعني الصيام على الزكاة ولكن الغالب هو أنهم يرتبونها كما جاءت في حديث جبريل الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج وأما ابن ماجه فإنه جعل الحج بعد كثير من الكتب المتعلقة بالمعاملات يعني بعدما فرغ من الصلاة وصيام والزكاة يعني بعد أتى بكتب كثيرة تتعلق بالمعاملات وأتى بعدها بكثاب المناسك فوضعه في غير محله المناسب نعم البخاري رتب الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصوم على ترتيب ابن عمر ومسلم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج على ترتيب حديث جبريل ومثله الترمذي والنسائي الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج أبو داود الصلاة ثم الزكاة ثم المناسك ثم النكاح ثم الطلاق ثم الصوم بلغت كتب ابن ماجه في سننه سبعة وثلاثين كتاباً أول راون روى عنه مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة وافقه في ذلك ابن ماجه وكذلك توافق فيه في آخر حديث من كتابيهما يعني أنا أنا أن أن ابن مسلم وبن ماجه اتفقا على أن أول حديث خرج أو خرجاه في كتابيهما الشيخ فيه أبو بكر بن أبي شيبة وكذلك حصل الختام في أبو بكر بن أبي شيبة كما عندنا الآن أبو بكر بن شيبة أبو بكر بن أبي شيبة أكثر أكثر البخاري أكثر مسلم من إخراج حديثه حيث بلغت حديثه عند مسلم كما ذكره الحافظ بن حجر في نقلة عن كتاب الزهرة أنه رواه له في ترلمته في آخر ترلمته ببكر مبيشعيبة من تهذيب التهذيب قال في كتاب الزهرة روى عنه البخاري 30 حديثا وروى عنه مسلم 1540 حديثا 1540 حديث ولهذا لا يكاد الإنسان يفتح لأن صفحة في صحيح مسلم إلا وجد حدهنا ببكر مبيشعيبة لأنها جاء, جاء أكثر من جاء ألف وخمس ومهوربعين مرة يعني في ألف وخمس ومهوربعين حديثة وكذلك ابن ماجه فإنه أكثر عن كثيرا ما يمر بنا أبو بكر بن أبي شهبة في حديث كثيرة هي بالمئات لكن الذي أكثر عنه جدا هو مسلم نعم سيكفي أنها تسعمية وخمسين في ابن ماجا ما؟ نعم 1500 <تصفيق> في مسلم نعم ألف خمسين وأربعين مسلم ألف خمسين وأربعين سبع في ابن ماجه. لا المناسب هنا أن ابن ماجه بدأ بحديث أبي هريرة من شيخه أبي بكر وختم بحديث أبي هريرة. نعم. وشيخه أبو بكر. اينها؟ أما البخاري فبدأ بشيخه الحميدي والنسي والترمذي بقتيبة بن سعيد البغلاني وأبو داود بشيخه عبد الله بن مسلم تلقى نبي سادسا إذا وقع لابن ماجه حديث بإسناد صحيح وآخر ضعيف فإنه يقدم المتكلم فيه على الصحيح يعني عندما يكون الحديث موضوع واحد وجاء بإسنادين حديثما ضعيف والثاني صحيح فإنه يقدم الذي فيه الإسناد الضعيف يعني كأن... كأن العبرة بما جاء أخيرا وبما ختم به وأن الضعف الذي جاء في الأول جاء ما يدل على خلافه في الثاني وهو التصحيح يعني هذا من بالاستقراء يعني من من, من, من يعني من صنيعه نعم ثابعا تفقه ابن ماجه نادر جدا ما جاء في حديث المطلب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد قال ابن ماجه عقبه هذا بمكة خاصة يعني هذا التفقه هو كون المحدث عندما ينتهي من الحديث يأتي بشيء من الفقه يتعلق بالحديث هذا يقال تفقه يعني أو ذكر شيء من الفقه يعني مع الحديث وهذا قليل عند الماجه ونادر عند الماجه يعني يذكر شيئا من الفقه بعد ذكر الحديث وذكر من هذا المثال هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف يعني صلى يعني في حاشية المطاف قلنا يعني وليس بينه يعني يعني ليس له سترة قال ابن ماجه هذا في مكة خاصة يعني أن يعني يكون يعني لا يتخذ سترة يعني هذا مقصود بذلك يعني كان كان أصله والطائفين أمامه يعني لم يتخذ سترة طريقة ابن ماجه إذا كان له أكثر من شيخ في الحديث هي أن يسوقه على لفظ الشيخ الأول فإن وجد اختلاف في ألفاظ الحديث ذكر لفظ الثاني عقب نهاية الحديث نعم هذه طريقة الماجه إذا كان ذكر الحديث عن شيخين فإنه يسوقه على لفظ الشيخ الأول وإذا كان هناك أمره يقتضي أن ينبه عليه يتعلق بالإسرائيل الثاني أشار إليه وإلا في الأصل هو تقديم رواية الشيخ الأول وهذا خلاف طريقة البخاري رحمه الله فإن البخاري إذا ساق الحديث عن شيخين فإنه يسوقه بلفظ الثاني يسوقه بلفظ الثاني كما ذكر ذلك الحافظ من حجر في فتح الباري يعني يجعل سياق الحديث للشيخ الثاني وقال والدليل على ذلك أنه لما أن أنه يذكر في موضع آخر الإسناد الأول ثم يذكر المتن بخلاف المكان الأول هذا اللي ذكره في الشيخين يعني قال عرف بأنه إذا ذكر شيخين يسوق في لفظ الثاني والدليل على ذلك أنه يذكر الحديث في موضع آخر بإسناد الأول ويكون بلف يختلف عن اللفظ الذي ذكره الأول مما يدل على أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ الشيخ الثاني هم. فإن ساقه على لفظ الثاني نبه على ذلك كما في بعضها قال في آخره واللفظ لدحيم وقال في آخر واللفظ لابن الصباح الشيخ الثاني. هم. أو أن يذكر شيخه الأول في الاختلاف وهو قليل إذا ساق ابن ماجه أكثر من طريق لحديث واحد نبه أن هذا هو حديث فلان طريقة ابن ماجه عند اختصار الحديث عدم التنبيه لذلك كما فعل في حديث جابن الطويل في الحج كثيرا يعني هو, هو يعني في الغالب الذي اختصروا الحديث لا ينبهون عليه وإنما كان التفريق وذكر الأماكن المتعددة يعني من أجل محل الشاهد يعني هكذا يصنعون أقول هكذا يصنعون بدون تنبيه واحيانا ينبهون فيقول مختصر كثيرا ما يفسر ابن ماجا غريب الحديث بالنقل عن الرواة يعني يقول قال فلان كذا يعني يذكر من بعض الرواة لا يعني تفسير غريب الحديث نقلا عن بعض الرواة واحيانا من عنده نعم. وقد يفسرها هو وهذا نادر نعم. طريقة ابن ماجة في غريب الحديث أو شرحه هو نقل تفسير الراوي لتلك الألفاظ أعلى ما عند ابن ماجة ما ع... أعلى ما عند ابن ماجة الثلاثي وقد بلغت ثلاثياته خمسة بإسناد واحد ضعيف وهو عن جبارة بن المغلس عن كثير بن السليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ثلاثة في كتاب الأطعمة في باب الوضوء عند الطعام وباب الشواء وباب الضيافة والرابع في كتاب الطب باب الحجامة والخامس كتاب الزهد باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابن ماجه على ما يكون عنده ثلاثيات وهي أن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص إلا أن هذا الاسناد الذي هو الخمسة كلها بأساند واحد وفيه آآ آآ آآ يعني اثنان في اسناده لأن حيد لا ثلاثة صحابي وتابع وتابع تابع فتابعه وتابع التابع كلهم ضعاف يعني وهي كلها بأساند واحد يعني ضعيف وبعضها يكون صحيحا بوجود اسناد آخر يعني يكون صحيحا به وإلا فإن الأصح أن الاسناد يكون ضعيفا، وقد يصح بعض الأحاديث بسبب اسناد آخر غير غير اسناد ضعيف. هذا هو أعلى ما يكون عند ابن ماجه، وأنزل ما يكون عنده التساعي الذي يكون بينه وبينه تسعة أشخاص، بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أشخاص. البخاري عنده ستة عشر حديثا ثلاثيا بدون تكرار، وبالتكرار حديث تكون 22 حديثا. الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي مسلم وأبو داود والنسائي ليس عندهم ثلاثيات أعلى ما عندهم الرباعيات ينبه ابن ماجه إذا كان روات الحديث من بلد واحد فيقول هذا حديث الرمليين هذا حديث المصريين هذا حديث الرقيين أكثر ابن ماجه عن أبي وكر بن أبي شيبة فقد بلغت أحاديثه في سننه ما يقارب تسعمائة وخمسين حديثا ولم يروي عن عثمان بن أبي شيبة إلا تسعة وأربعين حديثا وممن أكثر عن الرواية عنه علي بن محمد الطنافسي فقد روى عنه ما يقارب أربعمائة وأربعين حديثا وكذيرا ما يأتي أبي وكر بن أبي شيبة مع علي محمد الطنافسي قتيبة بن سعيد بن طريف البغلاني يروي عنه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي بدون واسطة فهو شيخ لهم أما ابن ماجة فهو يروي عنه بواسطة محمد بن يحيى يعني أن و... نعم. وبواسطة أبي بكر بن أبي شيبة أي أن, أن... أن ابن ماجة أن, أن... أن... أن قتيب بن سعيد من الرجال كذب الستة إلا أن غير ابن ماجة يروي عنه مباشرة فهو شيخ لأصحاب الكتب بستة إلا ابن ماجة أما ابن ماجة فإنه يروي عنه بواسطة قتيبة من سعيد شيخ لخمسة من أصحاب الكتب يروي عنه مباشرة وهم من عدى من ماجة أما ابن ماجة فوقتيبة من رجاله لكنه ليس من شيوخه لأنه يروي عنه بواسطة وقتيبة هذا اسمه من الأسماء المفردة التي لا تتكرر في الأسماء يعني يقال للأسماء المفردة لا تكرر والذي تسميه فيه قليلة يقال للأسماء المفردة ولهذا لا يوجد في رجال كتب الستة من يقال له قتيبة إلا هو ليش في رجال كتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة من سعيد فهو من الـ من الـ من الـ من, الـ من الـ الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها ولم تكثر التسمية بها وقد اتفق أصحاب الكتب الستة على الرواية عن تسعة من الشيوخ يعتبرون شيوخ لأصحاب الكتب الستة تسعة وهم محمد المثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وهؤلاء الثلاثة ما توفي سنة واحدة وهي سنة اثنين وخمسين ومائتين. ماتوا ناتي وسنة اثنين وخمسين ومئتين وهم شيوخ أصحاب الكتب الستة محمد المثنى محمد البشار يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثم بعد ذلك عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن علاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن معمر البحراني وزياد بن يحياء النكري ومحتاسع ونصر بن علي الجهرمي ونصر بن علي الجهرمي هؤلاء تسعة يعتبرون شيوخ لأصحاب كتب الستة يرون عنه مباشرة وبدون واسطة أما عن الرباعيات ابن ماجه فقد بلغت 170 حديثا الرباعيات كثيرة عند أصحاب الكتب كثيرة عند أصحاب الكتب ولكن القليل جدا هو الثلاثيات كما ذكرت ليس عند ابن ماجه عنده خمسة ثلاثيات ومن الترمذي حديث واحد والبخاري 22 بالمكرر و مسلم وأبو داود والنسائي ليس عندهم إلا الربعيات أعلى شيء عندهم الربعيات والله نسأل أن يحفظنا وشيخنا على الإسلام والسنة وأن يجنبنا وإياهم ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الأخ يقول جاء في أول السنن حديث له أبي هريرة ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا وآخر حديث أولئك هم الوارثون يقول كأن ابن ماجه يريد أن يقول من أخذ بما في هذا الكتاب من الأحاديث فإذا عمل به كان من الوارثين ومن أعرض عما فيه كان ممن منزلته النار والعياذ بالله فهل لهذا التأويل وجه يعني له وجه إذا كان أعراض ذلك وقصد ذلك لكنه بين واضح أن من أخذ بما أمر به على قدر استطاعته وترك كل ما نهي عنه والتزم فإنه يكون آله للجنة ويكون من الوارثين للجنة لأن الله عز وجل يقول تفو الجنة هل ما كنت تعملون فما كان عمله اتباع السنة امتثال الأوامر واجتناب النواهي فهذا هو هذا هو العمل الذي يؤدي إلى الجنة قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتهم وإذا نهتكم على شيء فأتنبوه المأمورات مقيدة بالاستطاعة وأما المنهيات لا تقيد الاستطاعة لأن, لأن, لأن الثركة مستطاع وإنما الذي يستطاع أو لا يستطاع هو الأمر التكليف التكليف بالفعل هذا هو الذي قد يطاق وقد لا يطاق وأما الترك فإنه مطاق كل يستطيع أن يترك إذا وفقه الله عزوجل إذا قيل مثلا احمل هذه الصخرة هذا أمر قد يستطيع وقد لا يستطيع احتمال يستطيع احتمال لا يستطيع إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب يستطيع إنما صنع عبد يستطيع إن إنما يدخل مع هذا الباب يعني وسطع ما يقال إن استطعت لكن حمل الصخرة إن استطاع إن استطاع حملها وإن استطاع إن يستطيع تركها لكن الترك لا يقال أنه يقيد من استطاعه لأنه تركه استطاعه لأنه ترك الوجيان للشيء فلا شك أن هذا في معنى مستقيم فإن كان أراده لا شك أن هذا له وجه وجيه وإن كان يمرده فالاسمباط هذا له وجه أحسن الله إليكم ذكرتم أن قد تمت قد تم شرح كتب الستة فنحن نعمل لن نعرف بدأ هذه الشرح متى تم بدأ في أول محرم سنة 1406 في مطلع المحرم سنة 1406 يعني الآن 26 سنة بدأتم بشرح بدأنا في صحيح مسلم ثم صحيح البخاري ثم سنن النسائي ثم سنن أبي داود ثم جامعة ترمذي ثم سونا النباجة وقد دائنا بمسلم أولا لأن مسلم رحمه الله يجمع الأحاديث في مكان واحد فيكون شرحها في مكان واحد بخلاف البخاري فإن الأحاديث تتكرر والشرح يتكرر لتكررها وتباعد ما بينها وأما مسلم فإن الأحاديث تلتمع في مكان واحد ويتكلم الإنسان عليها يعني في يعني يسوقها مساقا واحدا فإن يعني يكون في ذلك جمع لها وحصر ل يعني الكلام عليها باستثنائها في مكان واحد. ولهذا كانت المدة التي حصرت لصحيح مسلم قليلة جدا بالنسبة ل لحديث البخاري. لأن البخاري رحمه الله حديث متفرقة ومتكررة فليس يكرر الشرح لأنه يعني يأتي الشرح بعد سنوات يأتي إلى حديث مضى قبل سنوات. يحتاج إلى أنه يتكلم عليه ما يكفي أن يقول سبق أننا تكلمنا عليه قبل سنتين وقبل ثلاث ما؟ ماذا تنوون إن شاء الله والله نأمل أن نعود إلى إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم فندرسهم إن شاء الله إذا يسر الله يسأل هل لكم دروس في الصيف لا ليس أنه دروس من البشارات أن مجموعة حديث الكتب الستة تسعة وعشرين ألف وتسعمية واحد وأربعين. ومن البشارات أنكم صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقدار. إن شاء الله عزوجل يتقبل الجمعة. يسأل عن قوله تعالى لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرة في الحياة الدنيا يعني مثل ما جاء في الحديث. الرجل يعمل العمل ثم يعني لا يريد لا يريد به الناس ولكنهم يثنون عليه قال صلى الله عليه وسلم ذلك عاجل بشرى مهم ذلك عاجل بشرى مهم يعني ذكر حسن في الدنيا قبل آخرة وأما في الآخرة في البشارة تحصل عند, عند عند مغادرة هذه الحياة الملائكة تبشر بما أعده الله عز وجل لنؤمن الخير ولهذا يعني مر ربنا الحديث قريبا من أحب اللقاء الله حب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وذلك أن عندما يعني عند الموت يبشر بما أعد له فيفرح بما هو قادم عليه بخلاف من يكون كذلك فإنه يبشر بالعذاب الأليم فلا يحب أن ينتقل إلى ذلك العذاب فالبشارة في الدنيا الذكر الحسن الذي أشار له الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بالنسبة للآخرى يعني ما يبشر به عند الموت من النعيم الذي ينتظره في سن أهل الجنة أورد التلمذي في باب ما جاء في سن أهل الجنة حديث حسنة والألباني قال يدخل أهل الجنة جردا مردا مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة وأخرجه بهذا اللفظ أحمد كذلك في المسند وفي الصحيحة 2512 ما من أحد يموت سقطا ولا هرم هرما وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن ثلاثين سنة فإن كان من أهل الجنة كان على نسخة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب ومن كان من أهل النار عظموا أو فخموا كالجبال هذا الحديثين الفين وخمسمائة واثنى عشر في أي سنة أفيا صحيحة في أفيا ما خرجه بس أحال على صيفين.